ما تقبلت الفراق وما لي يدي في حيله اه لو ان الظروف المقبلة تكشف قدرها تكشف قدرها تكشف قدرها فتقبلت الفراق ما لي يدي فيه حيله آه لو أن الظروف المقبلة تكشف قدرها لو يعرف الشخص فينا وش مع الغيب بيجي له كان يجنبنا المشاكل قبل ما يوقع ضررها ما هقيت الليلة هلي جابت الفرق طويلة لين صارت ليلة سبعين يطول من شهرها والعذاب اللي يذوب بعين من يافكد خليلة عندي يطول من عذاب العين لو تفقد نظرها ما هقيت الليل هلي جابت الفرق طويلة لين صارت ليلة سبعين يطور من شهرها والعذاب اللي يذوب بعين من يفقد خليلة عندي أطول من عذاب العيني لو تفقد نظرها ما تقبلت الفراغ ما تقبلت الفراغ ما تقبلت الفراغ ما تقبلت وما ليدي فيه حيلة ما تقبلت الفراغ ما ليدي فيه حيلة آه لو أن الظروف المقبلة تكشف قدرها لو يعرف الشخص فينا وش مع الغيب بيجي كان يجنبنا المشاكل قبل ما يوقع ضررها